اثنان. استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. أولا ذهب الطالب إلى العمرة في اليوم العاشر من رمضان. ثانيا صليت صلاة التراويح في جامع السلطان أحمد. ثالثا، استمعت إلى تلاوة القرآن من التلفاز رابعا، صامت البنت في اليوم الأول من رمضان خامسا، انتهى وقت الإمساك وبدأ وقت الصوم سادسا، قرأ المؤذن أذان صلاة المغرب سابعاً، زكاة الفطر واجب على كل مسلم،